إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلقا وما ليس لهم بيان وما للظالمين لهم من وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا المنكر يَكَادُونَ يَسْتَبِينَ بِالَّذِينَ يَسْتَنُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَمْ نَارٌ الذين كفروا وبئس المصير